هل يا صقر القسام <متغلق> هل يا حمساوي هل يا صقر القسام هل يا حمساوي هل يا صقر هل يا حمساوي هل يا صقر هل يا حمساوي بالمصطفى نبينا هارب بيه بالبيه بالمصطفى نبينا هل يا صقر القسام هلا يا حمساويه هلا يا سجر القصاب هلا يا حمساويه والمستوطن ما بينام هارب مني بال100 بالميه والمستوطن ما بينام هارب مني بال والدم يجيب الدم ما لكم غير الهم الدم يجيب الدم والمستعمر اكبر ذنب بالقدس العربيه مر اكبر سم بالقدس الصهايونيه اشعلها نار وقود وترد هالصهيونيه هل يا كساف هل يا حق ساويه هل يا صدر الكساف هل يا حق ساويه والوسطاق ما هارف ما بينا مالك في بالبيه رمتي سي ط هل الج ساميه من مو خياام القوى قل هل الج